نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ أَندَادَا وَأَسَرُّنَ نَدَامَةَ مَن رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ